اللَ سوَو منِنْ أَهلِ الكِتابابِ أَُّةُ قائمةَ يَلونَ آياتِ الله آنا الَّ ييتلون آياتِ الله نا الَّل وَهُم يسدُون يُؤمنِونَ باللهه والهومآخرِِ وَيَأّونَ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 وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتِ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الَّتِي تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْسَ يَكْفِيكُمْ أَنَّ اللَّهَ يَكْفِيكُمْ 3000 بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ منزلين. بَل إِن تَصْبِر وَتَتَّقُوا وَيأْتُكُم منِ فَِْهِمْ هذا يدِدِكُم رَبّكُم يُْدِدِكُمْ رَبّكُم بِخَمْسَةِ آلَ ف مِنمَلائِكَةِ مُسَمِ وَماَا جَلَهُ اللههُ إِللا بشَلَكُمْ وَل تَطُمئَِّ قُلوبكُمْ بِ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 وَالَّذِينَ امْحَى صَلَّى آمنوا الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وأنتم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل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 وَنَاصِحُوا فِيمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ قَدَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا أضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويمين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 ومن يغلو ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته يتلو عليهم اياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين اولم ما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم أن هذا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 وَلَوْ نَفَّى فِي أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَلَا تَسْمَعُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِن فإن ذلك من عزم الأمور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 فَلَا تَحْسَبَ أَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ على عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَعَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي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 رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارُ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا